مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين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 الله, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولف الحمد الله أكبر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 نَتَّ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالزَّيْتُونِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لعبرة كن فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله الله أكمل سمع الله لمن حمد ربنا আসসালামুকম বর مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في اباء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 في ذلك لآيات وَإِن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رَسُولًا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 Dialogue. Dialogue, dialogue, dialogue. Discussion. Discussion. discussion debate. Debate, debate. Rebuttal. Rebuttal conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. See you. Shammukh Shammuray. Prathir Riosh Potibar. Ratnoatay. Apunosh Shamprachar. Shakal Kshay Doshtay Bangladeshay. <laughs> TV Banglaay. रसुल सलम जार हाथ मुख थे मुस्लिम व्यक्ति निरापद था के? सही बुखारी प्रथम खंड इमान अध्याय জামার রাস্তা তাম সৃষ্টির জন্য সমস্ত বিশ্বের জন্য অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 شَرِبَ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ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 صولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعد لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطانا مبينا الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين قالوا ان نؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allah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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين أمين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهم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 সেমিয়ানিদা الله বলা الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم مفيد لسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه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 হুনি হামিদা আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহরাত আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দুজানদী আপনারা দেখছেন পিছ টিভি বাংলা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 জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদ্ষা কোথারও সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইস টিভি বাংলায়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 The best profession is a professional person who invites people to last Banu Tal. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spend the message of Allah's Banu Talib. To implement the convincing Islamic-cum-educational formula to excel in your career, Dekhun, Career Guidance. Pratiravivaar, Rajshadha Shattai, Aapunha Shamprachar, Shokal Shadha No Taib, Bangladesh. <laughs>